قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة الذي يظهر لي صوابه أن إذا هنا هي الظرفية المضمنة معنى الشرط وأن قوله الآتي إذا رجت الأرض رجا بدل من قوله إذا وقعت الواقعة وأن جواب إذا هو قوله فأصحاب الميمنة الآيات وهذا هو اختيار أبي حيان خلافا لمن زعم أنها مسلوبة معنى الشرط هنا وأنها منصوبة بذكر مقدرة أو أنها مبتدا وخلافا لمن زعم أنها منصوبة بليس المذكورة بعدها والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى الشرط منصوب بجزائه وعليه فالمعنى إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وقوله في هذه الآية الكريمة إذا وقعت الواقعه أي قامت القيامة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 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ليس لوقعتها كاذبة فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها حق وبعضها يشهد له قرآن الوجه الأول أن قوله كاذبة مصدر جاء بصفة اسم الفاعل فالكاذبة بمعنى الكذب كالعافيه بمعنى المعافاة والعاقبة بمعنى العقبة ومنه قوله تعالى عند جماعات من العلماء لا تسمع فيها لاغية قالوا معناه لا تسمع فيها لغوى وعلى هذا القول فالمعنى ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف بل هو أمر واقع يقينا لا محالة ومن هذا المعنى قولهم حمل الفارس على قرنه فما كذب أي ما تأخر ولا تخلف ولا جبن. ومنه قول زهير ليث يعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الآية وقوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه الوجه الثاني أن اللام في قوله لوقعتها ظرفية وكاذبة اسم فاعل صفة لمحذوف أي ليس في وقعة الواقعه نفس كاذبة بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله كقوله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وقوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال رحمه الله وباقي الاوجه قد يدل على معناه قران ولكنه لا يخلو من بعد عندي ولذا لم اذكره واقربها عندي الاول قوله تعالى خافضه رافعه خبر مبتدا محذوف اي هي خافضه رافعه ومفعول كل من الوصفين محذوف قال بعض العلماء تقديره هي خافضة أقواما في دركات النار رافعة أقواما إلى الدرجات العلا إلى الجنة وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة كقوله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وقوله تعالى ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة قال بعض العلماء تقديره خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله تعالى كقوله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إلى غير ذلك من الآيات وقال بعض العلماء تقديره خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت وقال تعالى وإذا النجوم انكدرت رافعة أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض كما قال الله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فقوله وترى الأرض بارزة لأنها لم يبق على ظهرها شيء من الجبال وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن ذلك يوم القيامة وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن، وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضا يوم القيامة وذلك في قوله جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وعلى هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة وأنه يختل فيه نظام العالم وعلى القولين الأولين فالمراد الترغيب والترهيب ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الآخرة فيطيعوا الله ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه ايضا قال رحمه الله وقد قدمنا مرارا أن الصواب في مثل هذا حمل الآية على شمولها للجميع وبهذا نأتي أيها المستمعون الكرام إلى نهاية لقائنا هذا آملا أن نلقاكم قريبا بإذن الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته